فأمّا عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من شد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون